Mitla tammna mitla tammna lel baa واحتر الطاهره عايز الدنيا واقره قادم اكبر اعمالي أخر لي في القبر وزادي إلى الحشر وفضل عمالي, عمالي. إليهم أنافدة ولو عمري أفقدة يرخص الغالب يا رب تنور دروبنا وتثبت قلبنا في بلعترا حقق وتقبل عملنا كل الهنى والمذخرة أخدم ليخدم حادرة يا خادم لفاطمه هنيه على ك السمه بركات مسعاك يا خادم مسعى علي بحبك اغرسك وعن الله تحرسك والنبي يرعاك خدمت في خدمتم تعت ترثى وبعد جنك تخدمك لملا يلا بالمحبه <سؤال> وهي اللي تحبها يلا يلا هي تنسقي المي على حبها يسقيك الله ايز الدنيا اخره قاعد على الكنطاره قد الحفل وبالاثر تحتفل الله يجازي ما يجازي يا من بخار العطر يا من ينظم الشعر السماء تهني او يلصلي على النبي يا كل شيخ كل صبي النبي يكفي رشمه بايدنا يلا نثره لالا رشمه الورد على لالا ومل الدنيا زينه يلا يلا حال المصطفى رددي يا رادود الوفا فرحه هالمساء من الرجال من اللي سدامت الافران سدامت الافران يا عسى الثوب بكل همى عسى تبلغ المنى وما تشوف فتره ما تشوف قلبك انشرح وغرد من الفرح دور المسمار دور المسمار سهل لنا جديدك عيد الهاد عيدك ولد قلبك من قبلي عيدك عل الشرب بعيده والله يرفعك بالسماء للجنه ويل تخدمه اشتركوا في القناة